بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل تسجيلات قرطبة الإسلامية تقدم رحلة غريب رحلة غريب رحلة غريب رحلة غريب. رحلة غريب. رحلة غريب. رحلة غريب سفري بعيد سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني سفري بعيد وزاديني يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني الموت كل نفس ذا الصفحات وصرت في عداد الأموات تذكرك أن لم تكن في الدنيا كأن عينيك القبر وأنزلوني إلى قبري على مهلين وقدموا واحدا منهم يلحدني وكشف السوب عن وجهي القيامة. وخرجت من تلك الأجداث وتلك القذور إلى ربها حفاة عرات نرلا فلا أنساب ولا أحسن. الحساب. <تصفيق> رحلة الرحال، ففريق في جنة الله الكبير المتعال في دار الخلد والإجلال، وفريق في دار الخزي والندامة والعذاب والملامة. فريق في الجنة وفريق في السعير. وبدأت الرحلة. وبدأت الرحلة. وبدأت الرحلة. وبدأ. تكثرة الموت بالحك ذلك ما كنت منه تحيد إنها بداية الرحلة إلى الآخرة إنها بداية عظيمة فتخيل نفسك إذا ضعف جنانك وثقل لسانك وكثرت خطوبك وعظمت كروبك إذا عرضت عليك عند كشف الغطاء ذنوبك إنها اللحظة التي يعرف الإنسان فيها حقارة الدنيا إنها اللحظة التي يحس الإنسان فيها أنه فرط كثيرا في جنب الله إنها اللحظة التي يحس الإنسان فيها بالحسرة والألم على كل لحظة فرط فيها في جنب الله يناديه رباه رباه ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت يا جلة كتبت في غفلة ذهبت يا حسرة بقيت في القلب تحرقني حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون لعلّي أعمل صالحا في ما ترتك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وتخيل نفسك طريحا بين أهلك وقد وقعت في الحسرة وجفتك العبرة وثقل منك اللسان واشتدت بك الأحزان وعلى صراخ الأهل والإخوان أهل من طرحا على الفراش وأيديهم تقلبني وقد تجمع حولي من ينوح ومان يبكي علي وينعاني ويندبني ويدعى لك الأطباء ويجمع لك الدواء. فلا يزيد كذلك إلا همًّا وبلاء وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم الطب هذا اليوم ينفعني وبعدها تيقنت أن الموت قد فاجأك وأن ملك الموت قد وافاك فيئس منك الطبيب وفارقك الحبيب فوقعت في الحسرة وجاءتك السكرة وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تخيد فتخيل نفسك وأنت في نزع الموت وكربه إذا نظرت ببصرك إلى من هم حولك فرأيت أمك وأباك وأختك وأخاك وقد سالت منهم الدموع فلا ترد عليهم جوابا ولا يستطيع لسانك خطابا تلك اللحظة التي يلقي الإنسان فيها آخر النظرات على الأبناء والبنات والإخوان والأخوات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 واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار ريقي مريرا حين غرغرني ثم اشتد بك النزع والسياق وقد بلغت الروح التراق كلا إذا بلغت التراق التبت الساق بالساق وبطلت بعدها كل حيلة وعجزت كل وسيلة وعلمت أن نهاية المطاف هو إلى ربك يومئذ المساق فلا إله إلا الله من ساعة تطوى فيها صحبتك إما على الحسنات أو على السيئات تتمنا حسنة تزاد في الأعمال تتمنى حسنة تزاد في الأقوال تتمنى صلاح الأخوال والأعمال ربنا ونا أخرتني إلى فأصنق وأكون من الصارحين تحس بقلب متقطع من الألم تحس بالشعور والندم أن الأيام انتهت وأن الدنيا قد انقضت وغمضوني أراح الكلو صرفوا بعد الإياس وجدوا في شر الكفني وقام من كان حب الناس في عجلين نحو المغسل يأتين يغسلني فتخيل حالك أيها الغافل يوم تقلبك على المغتسل بيد الغاسل قد زال عزك عنك وسلب مالك منك وأخرجت من بين أحبابك وجهزت لترابك ونادوا أين المغسل فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني وأودعوا على الألواح منطرحان وصار فوقي خرير الماء ينظفني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفل وألبسوني ثيابا لا كمام لها وصار زادي حنوطي حين حنطني ثم ألبسوك الكفن، وحملت إلى العفن، وأخرجت من بين أحبابك وجهزت لترابك وأسلمت إلى الدود وصرت رهينا بين اللحود وصار القبر مأواك إلى يوم القيامة ومثواك لقد كنت في غخلة منها فكشفنا وفي لحظة واحدة أصبح العبد كأن لم يكن شيئا مذكورا طويت الصفحات وصرت في عداد الأموات تذكرك أن لم تكن في الدنيا كأن عينيك لم ترى وكأن أذنك لم تسمع وكأن الأرض لم تضرب عليها الخطى وأخرجوني الدنيا فواء سفاء على رحيل بلا زاد يبلغني وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني وقدموني إلى المحراب صرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني ثم نقلت عن الأحباب وحملت إلى التراب فيا ساكن القبر غداً ما الذي غرك من الدنيا؟ أين دارك الفيحاء؟ وأين نهرك المطرد؟ أين رقاق ثيابك؟ فيا مجاور المهلكات صرت في محل الأموات وأنزلوني إلى قبري على مهلين وقدموا واحدا منهم يلحدني وكشف الثوب عن وجهي لينظرني وأسبل الدمع من عينيه أغرطني فقام محترمان بالعزم مشتملان وَصَفَّ فَالَّبِنَ مِنْ فَوْقِي وَفَارَقَنِي فلا إله إلا الله من ساعة نزلت فيها أول مراحل الآخرة فلا إله إلا الله إذ صرت في عداد تلك السفينة المآخرة واستقبلت الحياة الجديدة فإما عيشة سعيدة أو عيشة نكيدة ونزلت في عداد أولئك الغرباء بين الأجداث والبلاء هناك في ظلمة القبر لا أم هناك ولا ولا أخ أين صديقك المؤانس أين رفيقك المجالس لقد وضعت في القبر على غير مهاد ولا وساد ولا مقدمة زاد ولا استعداد فتخيل نفسك في ذلك المكان الظلام السكون مخيمون والروح رد وجاءن الملكان فلا إله إلا الله من دار تقارب سكانها وتفاوت عمارها فقبر يتقلب في النعيم والرضوان العظيم من الرحيم الحليم الكريم وقبر في دركات الجحيم والعذاب المقيم نادي ولا مجيب ويستعطف ولا مستجيب انقطعت الأيام بما فيها وعاين الإنسان بما كان يقترفه فيها وهال لي صورة في العين إذ نظرت من هول مطنع ما قد كان أدهشني من منكر ونكير ما أقول لهم قد هانني أمرهم جداً فأفزعني وأقعدوني وجدوا في سؤالهم ما لي سواك من يخلصني وأصبحت في ضيق وكروبات وهم وحسرات من ظلمات القبور وسؤال منكر ونكير والخلود في البرزخ إلى يوم البعث والنشور فلما ضمت القبور أهلها وانطوت بمن حل فيها ونعلم أو عذب بينها فلما فلما جمعت تلك الاشلاء وتلك الاعضاء نادى منادي, نادى منادي الله عليها أن تخرج إلى اللقاء الموعود واليوم المشهود إلى يوم تتبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد الطهار وخرجت من تلك الأجداث وتلك القبور إلى ربها حفاة عرات مرمى فلا أنساب ولا أحسار ولا جاه ولا عز ولا مال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا وخرج العبد حسيرا كسيرا نسيرا خرج حقيرا بليلا فلا ثوب يكسى ولا ثوب يوري خرج إلى الله حافيا عاريا خرج إلى ربي خرج إلى خالق خرج إلى جبار السماوات والأرض وقبارهما لكي يسأل ويحافظ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 فيه الملهيات وزالت فيه المغريات وعاين العد فيه الحقائق أمام عيني جمعت فيه الأمم على عرصة واحدة ولقد جيتمونا فرادا كما خلقنا طارقتم ناخ وناكم مرادكم كيف احتيالي إذا جاء الحساب والعدل وقد تشورت من سماني وقد نظرت إلى عصحفي مسودتن من شؤم ذنب قد العهد وقد تجلى لهدك الستر خالقنا يوم المعاد ويوم الذل والعار فلا إله إلا الله من أرض لم تطعها قدم غير تلك العقدام ولا إله إلا الله إذا شعت الشمس وتبدد الظلام ولا إله إلا الله إذا طال الوقوف بين يديه ولا إله إلا الله يوم يرهن العبد بما جدا واتقوا يوما تفجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إنه يوم تجتمع فيه الخصوم وينصف فيه الظالم والمغلوم إنه اليوم الذي أعده الله للعباد فتنشر فيه الدواوين وتنصب فيه الموازين لحكومة إله الأولين والآخرين إنها المسؤولية العظيمة إنها المسؤولية الجليلة الخطيرة إنها مسؤولية الآخرة كل هذه الجموع وكل هذه الأمم أقيمت في ذلك المشهد العظيم وذلك اليوم العظيم لكي تنهال عليها الأسمة وتعد لها درجاتها ودركاتها بما تجيب إنه اليوم الذي جمع الله فيه الأولين والآخرين من أجل السؤال هناك حيث تغص الحناجر بغصصها هناك يوم هم لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله واحد القذار اليوم تجزى كل نفس بما لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأبى الله إلا أن يشخص إلى السماء بعيني ينتظر فصل القضاء ينتظر حكم رب الأرض والسماء أفي الجنة أم في النار يكون الثواء وشخص الخمسار وهو البت بين يدي الواحد القهار. <تصفيق> كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ليت شعري إذا أتيت فردا والموازين قد نصبت حيالي والدواوين قد نشرت وجئنا والنبيون يشهدون سؤالي معتذاري وما اقول لربي في سؤالي وما يكون مقاني هناك حيث تقف بين يدي الله، والشهود حاضرة، والعيون إلى الله ناظرة، هناك حيث يوقف العبد بين يدي الله جل جلاله، سينادي منادي الله، يا فلان ابن فلانة، قم على العرب إلى الله قم للعرض على الله فلا ينادى أحد بأبيه لكي تزول الأحساب والأنساب ويذل العباد بين يدي الله رب الأرباب <تصفيق>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 فرعدت فرائصك من خشية الله وصكت القدمان بين يدي الله وجئت بزادك إلى لقاء الله وسألك الله عن هذه الأيام التي مضت وعن هذه السنين والأعوام التي انقضت سألك عن الشباب وما كان فيه من اللهو مع الأصحاب والأحباب سألك الله عن أيام فنشرت بين يديك لا تخرب منها لحوة واحدة فإما لك وإما عليك ووضع الكتاب فترى المجرمين مشرقين مما فيه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشرقين مما فيه ويقولون ويوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا غيلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى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 فكشفت الأستار وتبتت للأنظار هناك حيث تبين الليالي بما اجترحت فيها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها تود لو أن بينها وبينه أمادا بعيدا ويحذركم الله نفسا ربخش عليك سمعي وبصري نجني من أولي هذا اليوم العام <تصفيق> يا وعاك صمدا بغير قرين ارحم ضراعة عبدك المسكين وعطف علي إذا وقفت مروعان حيران بين يديك يوم الدين ما خينتي في يوم نشر صحيفتي إذا قيل لي خذها بغير يميني لا خينة عندي ولا لي إن خانني طمعي وحسن ظنوني يا رب لا تترك عبدك هالك ورحم بفضلك عبرتي وشؤوني اللهم مع هذه الحسنات والباقيات الصالحات فالفضل لك جل جلالك والفضل لك وحدك لا إله غيرك يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون فقيل من شهودك فشهدت الأرض التي أقلتك والسماء التي أظلتك وقال الله صدقت يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين خذوا بعدي إلى جنان النعيم خذوه إلى الرضان العظيم فنال الكتاب باليمين فصاح أمام العالمين فأقربوا كتابي إني ظننت أني ملاق الحسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا أشره أني في الأيام الخالية ففتحت أبواب الجنان هذه الجنان هذا الجنان وتزينات فتفتحت أبوابها فتفتحت أبوابها فعجبت للعشاق أين عام من عشق الجناة وحورها وكرائم الجناة للسباق بل كيف يغفل موقن بعظيم سعة ربه بعظيم سلعة ربه وبذا النعيم الباقي فهنيعا لتلك الأقدام التي انتصبت في جوف الليل بين يدي الله تنادي وهنيعا لتلك العلسن التي عجت بالدعاء بين يديه تناجي اليوم يومها والنعيم نعيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منير دخلوها بسلام ودخلوها بسلام من ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني وطعامهم ما تشتهي نفوسهم ولحوم طير ماعم وسماني وفواكه شتى بحسب مناهم يا شبعة كمنت لذي الإيمان لحم وخو والنساء وفواكهون والطيب مع روح ومع ريحان يا لها من لحظات سعيدة، إنها لحظة الفوز العظيم، إنها لحظة الزحام على الخلد والنعيم المقيم، وعلى السعادة الأبدية، فكأني بأهل الجنة وقد فتحت أبوابها، وقد ذهلوا من عبقها وأريجها وتربها وترابها. وهيج الشوق فيهم قصورها وحسانها وخطف الأبصار منهم ديباجها وسندسها واستبرقها متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجل الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان لقاصرات الطرف لم يطمسن إنس قبلهم، فيهم لقاصرات الطرف لم يطمسن إنس قبلهم ولا جن، فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فطوبى لمن كانت الجنة مأواه وهنيئا لمن كان هذا أمله وذاك منتهاء فيا غافلاً انتبه فيا غافلاً انتبه فقد جد الرحيل يا غافلاً عما خلقت له انتبه جد الرحيل ولست بليقضاني أألهتك اللذائد والأماني عن الفردوس والظل الدواني ولذة نومة عن خير عيش مع الخيرات في غرف الجنان تيقظ من منامك إن خيران من النوم التهجد بالقرآن ونادى مناد الله لتلك النفس الظالمة في جنب الله يا فلان ابن فلانة أن قم إلى العرض بين يدي الله فسئل عن ليل قضاه وعن نهار أضاعه وما الخير فيه أسدى فنادى منادي الله أي حسنة ترجوها عندنا فأي صالحة قدمتها في جنبنا فنشرت الفضائح صاحة بين الله اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون فقالت القدم إلى الحرام طالما مشيت وفي جنبك رباه أسأت واعتديت وقالت اليد كم خططت من الآثام وكم هتكت وأكلت من الحرام فلا منك خفت ربي حقيقة الخوف أرجوه إذ وقفت بين يديك وقالت العين أما أني أما أنا فقد نظرت وتمتعت رباه متعني بالحرام وتزين بي في الفواحش والآثام، وشهدت البرود بآثامها، والجوارح بخطيئاتها ثم عرضت على الله مظالمها. شهدتم علينا؟ قالوا أنقذنا الله الذي أنقذ كل شيء، وهو خلقكم أول مرة، وإليه ترجعون. وشهدت الجوارح بأثامها وعرضت الفضائح بين يدي الله ربها فقال الله يا ملائكتي خذوا ومن عذاب أذيق فقد اشتد غضبي على من قل حي كأني لست أوقن بالقصاص فما لي لا أنوح على ذنوبي وأبكيه يوم يؤخذ بالنواصي <تصفيق> إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح. فتح لهم أبواب أبو السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يرجع الجمل في سم القيظ وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم بهاد و من فوهم كذلك نجيز الظالمين وقفت تلك النفس الآثمة الظالمه على نار تلطا وجحيم تغيب وتصفر وبدت لها ما وبد لها ما فقالت وتمنت أن لو رجعت لكي تحسن في جنب ربي فكبكبت على رأسها وجبيرها فهوت في تلك المها والمهلها وتقلبت بين التركات والجهل والحسرات ومن خفَت ما وازِلُهُ فأولَئِكَ الذين خسِروا أنفسهم خسِروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفحُوجهم النار تلفحُوجهم النار وهم فيها كالحُوج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 ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون مضت الشهوات بأهلها منقضت الملهيات بأصحابها وذاق الهوان بعد المعزة والكرامة ونزل إلى ذلك الدرك العظيم من الجحيم فكأن لم يكن مر به نعيم قط هو مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسا يُقاد عبدي هل مر عليك نعيمٌ فيقول لا وعستك. <تصفيق> <تصفيق> سبحان الله بغمسة واحدة في النار نسي النعيم والسرور ونسي المرح والحبور فكيف بمن يكبون على وجوههم مغلولين النار من تحتهم والنار من فوقهم عن يمينهم نار وعن شمالهم نار فهم غرقا في النار طعامهم نار وشرابهم نار ولباسهم نار ومهادهم نار تغلي بهم النار كغلي القدور ويصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد أما سمعت بأهل النار في النار وعن مقاسات ما يلقون في النار أما سمعت بأكباد لهم صدعات خوفا من النار ذابت على النار أما سمعت بأغلال تناط بهم فيسحبون بها سحبا على النار أما سمعت بأنفاس لهم حبسات عن التنفس بالحرارة النار أما سمعت بأجساد لهم نضجات من العذاب ومن غلي عن النار ونادى أصحاب النار أص... حاب الجنة أن أفيض علينا من الماء، أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حَوَّمَهُمْ عَلَى الْكَافِرِينَ وهوى في تلك الدركات رهين السيئات فلا مال ولا بنون ولا عشيرة ولا أقربون فرق بين الأم وولدها والآباء وأبنائها وفرق بين الأصحاب والأحباب فراق لايقان لا جحيم بعده وجحيم لا فريق في الجنة وفريق في السعيد وما ظلمه الله ولكن كانوا وانتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون وحطة الرحال ففريق في جنة الله الكبير المتعال في دار الخند والإجلال وفريق في دار الخزي والندامة والعذاب والملامة. ووجد المؤمن ما قدم من الإحسان في درجات الجنان في جوار الرحمن مع الخيرات الحسان. وهناك يجد الفاجر ما عمل من العسيان في سموم النيران في جوار الشيطان. مع الذل والهوان ووجد المؤمن النعيم والخلود ووجد الفاجر عذابا غير مردود فهل يستوي الفريقان كلا والله لا يستويان أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أم الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ النَّارُ كُلَّمَا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ الْنَّارُ كُلَّمَا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 ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون أخي تذكر أن لك موعدا مع الموت وسكرته والقبر وضمته ويوم القيامة وكربته والحساب وشدته ثم إلى جنة أو إلى نار إلى جنة أو إلى نار ننهرن غريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحني سفر بعيد وزاد لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن ما أحلم الله عني حيث أمهدني وقد تماديت في ذنب ويسترني تمر ساعة أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزني أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني يزلة كتبات في غفلة ذهبات يا حسرة بقيات في القلب تحرقني دعني أنوص على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتذكر والحزن دع عذلي يا من كان يعذلني لو كنت تعلم ما كنت تعذرني دعني دع أسح دموع الأنقطاع لها فهل عسى عبرة منها تخلصني دعني دع أسح دموع الأنقطاع لها فهل عسى عبرة منها تخلصني كأنني بين كل الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني وقد تجمع حول من ينوح ومن يبكي علي وينعان ويندبني وقد يتوا بطبيب كي يعالجني ولم رطب هذا اليوم ينفعني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني واستخرج الروح مني في تغرورها وصار ريق مريرا حين غراري أخيرا إن هذا العمل بشري يعتريه النقص فما كان من خير فمن الله وما كان من خطأ فمن أنفسنا والشيطان ويسرنا أن نتلقى اقتراحاتكم ومشاركاتكم على صندوق البريد 8196 الريان 11482 ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم قريبا إن شاء الله في إصدارنا القادم وقفات مع الشباب تم المنتاج والمكساج باستجيوهات تسجيلات قرطبة الإسلامية المملكة العربية السعودية الرياض حي اليمامة طريق الحجاز هاتف وفاكس 459-3409 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونذكركم أن حقوق الطبع والتوزيع في كافة أنحاء العالم محفوظة لدى تسجيلات قرطبة الإسلامية وأخرجوني من الدنيا فوأسفا على رحيل بلا زاد يبلغني وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخالف من يشيعني وقدموني إلى المحراب وصرفوا خلف الإمام فصال ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني إلى قبر على مهلين وقدم واحدا منهم يلاحقني وكشف الثوب عن وجه ليوظرني وأسبل الدمع من عينيه يغرقني. فقام محترما بالعزم مجتملا وصفف اللبن من فوق وفارقاني وقال هل عليه الترب واغتنموا حسن الثواب منا الرحمن ذي المنني في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني وهالني صورة في العين إذ نظرات من هول مطلع ما قد كان من منكر ونكير ما أقول لهم قد هالني أمرهم تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com